بسم الله الرحمن الرحيم عم sa عن ilarwim العظيم الذي هم فيه ilarwim كلا سيعلمون ثم كَلَّا كلا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا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 انزلنا من المعصرات ماء انسجاجا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات نافعه ان يوم الفصل كان ميقاتا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 لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميا وغساقا جزاء وفاقا إن هم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء نحصيناه كتابا الا عذابا ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا بها لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا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 صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا منذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا Inna, inna, zornę, kumazada, يَوْمَ Karibach, الْمَرْءُ مَا u